الحمد لله الاول والاخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه اذ هي وصيته للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله ايها المسلمون لقد ارشد الباري سبحانه في محكم التنزيل الى ان سننه جل وعلا لا تتبدل ولا تتغير وان النواميس الالهيه تاتي على المجتمعات وفق ما قدره وبينه لهم خالقهم بشاره ونذاره وان الامم والمجتمعات من حضرت من علو عزها ولا بادت بعد ان سادت ومحيى اثرها ورسمها من الواح الرفعه الا بعد نكوصها عن تلكم السنن وبعدها عن مسببات العزه والتمكين التي سنها الله على اساس الحكمه البالغه ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ان الله لا يغير ما بامه من عزه وغلبه وسلطان وترفه ورغد عيش وامن وراحه حتى تغيرت تلك الامه ما بنفسها من نور العقل الصريح والنقل الصحيح والفكر المتجرد واشراق البصيره والقوه في الحق والعبرة والاعتبار والعبره والاعتبار بايام الله في الامم السابقه والتدبر في احوال المتهالكين الناكبين عن صراط الله الهائمين في كل واد بسبب عدولهم عن سنه الدين والعدل والاستقامه في الراي والصدق في القول والقوه في الانتماء والعفه في الشهوات والحميه على العقيده وبسبب ايثارهم الحياه للباطل على الموت للحق فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين فيا سبحان الله ما اشبه الليله بالبالحه واليوم بالامس وها هو التاريخ يعيد نفسه بينما كان المسلمون امه واحده من شرق الأرض إلى غربها حتى إذا فشلت وتنازعت في الأمر وعصى أهلها خالقهم من بعد ما أراهم ما يحبون وأعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا بدل الله رفعتهم دونا وسموهم صغارا وغناهم فقرا وقوتهم ضعفا أحسب الناس أن يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ان اي مجتمع يغتر بزعمه ويحار في ظلمات اوهامه فلا يكون الايمان الحق سبيلا له في احتمال المشاق وتجشم المصاعب في سبيله فهو ليس بمعزل عن الأفئدة الهواء لأن الإيمان الحقيقي لا بد أن يغلب كل هوى، لا بد أن يغلب كل هواء ويقهر كل صعب ويدفع بالنفس المؤمنة إلى طلب مرضاة الله بلا سائق ولا قائد سواه كما قال سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي يجاهد بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم، فهم في ريبهم يترددون. فيا ترى عباد الله، هل في مثل تلكم الحال؟ يمكن لأي مجتمع مسلم أن يتذوق طعم السعادة السرمدية والنعيم الأبدي، وقد بنا عقيدته على خيال ليس له أثر، وطيف لا يلبث ويزول، أو يبني أو يبني انتماءه للدين، أو يبني انتماءه للدين والتدين على شفا جرف هار، أو تمسك من حبل الدين المتين بخيط. هو اوهى في الحقيقه من خيط العنكبوت كلا لان للعقائد الراسخه المتينه اثرا تظهر في العزائم والاعمال وتاثيرا في في الافكار والارادات وتأثيراً في الأفكار والإرادات هكذا هو الايمان هكذا هو الإيمان في جميع شؤونه وشعبه له خواص لا تفارقه وسمات لا تنفك عنه بها كان يمتاز المجتمع المسلم في الصدر الاول بل كان يعترف بتلكم الميزه وعلو المنزله من كانوا يجحدونهم ويعادون عقيدتهم وما ذاك عباد الله الا لصبرهم على طاعه الله وصدقهم في الالتزام بالدين وعضهم عليه بالنواجل ووقوفهم امام المحن والبلايا بالايمان الراسخ الذي لا يزعزعه بركان ولا تهيجه ريح لقد علموا ان كل خطر فهو تهلك فهو تهلكه لقد علموا أن كل خطر فهو تهلكه ينبغي البعد عنها الا في الايمان فانهم يوقنون ان التهلكه فيه نجاح وكل الالم يلاقونه بسبب تمسكهم بالدين فهو امل وكل مشقة ينالونها في اقامه العدل والحق فهي راحه وسعه وكل خوف يصاحب الذود عن عن حياضهم وكل خوف يصاحب الذود عن حياضهم فهو امن انهم يحسون بذلك كله لان لهم حياه وراء هذه الحياه ولذته وراء لذاتها وسعاده غير ما يزينه الشيطان من سعادتها هذه هي حال من لامس الايمان قلبه هذه هي حال من لامس الايمان قلبه ولو ولو لم يبلغ الغايه من كماله ان انخناس النفس إن انخناس النفس وفرارها امام محنه, أمام محنة الله في الايمان والتمسك بالدين لا يعد مجلبه للخزي والهلكه اذ لا سعاده الا بالدين ودون حفظ الدين تتطاير الحظوظ والشهوات لان للايمان والذود عن دين الله تكاليف شاقه وفرائض صعبه في التحمل والاداء الا على الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى حيث ان اول شيء يوجبه الايمان على المرء المسلم هو ان يخرج عن نفسه لنفسه وان يبدل من اهتمامه به لاهتمامه له ليكون الله ورسوله احب اليه من نفسه وولده والناس اجمعين ان الله لا يقبل في صيانه الايمان وحمايه حوزه الدين واقامه شرعه الله ومنهاجه على ارضه عذرا ولا تعله ما دام القلب يفقه والرجل تمشي واليد تعمل والعين تبصر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 من بناء سديد ولن انقلبت دول مجده الا وكان ذلك من قبل التخلي عن الدين او التهاون فيه ثم للشقاق والاختلاف والثقه بمن, بمن لا يوثق به والثقه بمن لا يوثق به والاستئثار بالراي والاستنكاف عن المشوره والجماعه والاهمال في اعداد القوه وتفويض الامور لما يحس... لمن لا يحسن ادائها وتفويض الامور لمن لا يحسن ادائها ووضع الاشياء في غير موضعها كل ذلك كان سببا ولا شك في جلب الجور بينهم واختلال نظمهم والحيد عن سنن الله الداعي الى غضبه على الخاطئين فيستبدل قوما غيرهم ثم لا يكون امثالهم وهو احكم الحاكمين بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت. إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن النفس والشيطان. وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن الله جل وعلا قد جعل اتفاق الرأي في المصلحة العامة الموافقة لهدي الإسلام والاتصال بصلة الالفه في المنافع الكلية سبباً, للقدوة سبباً للقوة واستكمال لوازم الراحة واستكمال لوازم الراحة في هذه الحياة الدنيا والتمكن من الوصول للخير الأبدي في الآخرة كما جعل سبحانه التنازع والتغاب والتدابر محلا للضعف وداعياً للسقوط في هوة العجز والكسل عن كل مصلحة دنيوية أو أخروية ولقمة سائغة ولقمة سائغة في مخالب العاديات من الأمم فمن نظر نظرة في أحوال الشعوب ماضيها وحاضرها ولم يكن مصابا بموت القلب وعمل بصيرة أدرك سر أمر الله في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا وسرَّ نهيه سبحانهُم في قوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ألا إن, ألا إن المفاهيم إذا اختلت والأنفُس إذا تنازعت والبصائر إذا عميت فستكون النتيجة, فستكون النتيجة ولا شك إفراز نفوس من بني المِلَّة لا ترضى بحقيقة الإسلام وإن رضيت برسمه تتلون تلون الحرباء وتتشكل تشكل الأغوال نفوسا تضحك وقت البكاء وتمرح عند اشتداد اللأواء نفوسا تنقبض أوقات المسره وتضجر لساعة الرحمة نفوسا تقدم العزاء إذا انتصرت الاستقامة وتفرح حال العزاء لفقدها إن مثل هذه النفوس إن مثل هذه النفوس كمثل الحسك المثلث الاضلاع كله شوكٌ حيث ما قلبته إننا عباد الله إننا عباد الله لو تدبرنا آيات القرآن واعتبرنا بما ألم بالأمم المسلمه عبر العصور لادركنا جيدا أن فيها من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وظل عن هديهما وأن فيها من مال عن الصراط المستقيم الذي ضربه الله لنا وارشدنا اليه وان فيها من اتبع هواه بغير هدى من الله وأن فيها من اتبع بغير هدى من الله وسار وفق رغبات النفس وخطوات الشيطان والله جل وعلا يقول ذلك بان الله لم يكن غير نعمتنا نعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليهم هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعه فقد امركم الله بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وايه بكم ايها المؤمنون فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا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 انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمه لتحيي بها البلاد وتسقي بها العباد ولتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم لا تهلكنا بالسنين وارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين